الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده مَا يَعْمُرُهُ مَنْ حَمِلَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِنْ من شَيْءٍ الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اني وجهت وجهي للنبي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ذي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين